بسم الله الرحمن الرحيم <الإتلامين> تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون <من> افتراه بل هو الحق من رب كلت ذر ما أتاه النذير من, من قبلك ما أتاه النذير من, من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أتلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذين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 كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى يرموننا كسورؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا ان لا أم لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فدوخوا بما نسيتم لقاء هذا فدوخوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا سيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم ينتقون فلا تعلمون ما أخبى لهم من قرة أعين فلا تعلمك سما رقي لهم من قرة أعين جزاء. ما كانوا يعملون جزاءا بما كانوا يعملون ففمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ففمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقلون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 أو لم يهذلهم كم أهلنا من قبلهم من القرون يمشون بمساكنه أ و لم يهذلهم كم من قبلهم من يمشون في إن في ذلك لا آيات أفلا يسمعون أ و لم يروا أن نسخ الماء إلى الأرض الجرز إلى الأرض الجرز فنخرج به سرعًا تأكل منه أنعام تأكل منه أنعام وأنفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إلكم صادقين كل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إيمانهم لا يفعل الذين كفروا إيمانهم ولاهم ضرور فأعرب عنهم والتدّر إنهم متضرّون